سألوا أهل الذكر إنكم سألو أهل الذكر إنكم لا تعلمون. مجلس الشكاة كان قبولون دعاتيا. مجلس الشكاة برأ كان إنسان بأخلاصي با دوابكى. بدل شيء الأخوات رسلوا الأخوات بارا ترى. دوابكى. أمل ورجات زور ببخواك أخواي جورا ولام الدّداتوا بأمّيد نبيت وهروها لو كاتن دعاء دعاب كي كدعاء تدا قبوله شواني قدر وهمو شبك بشي أخيري شوكاتي بارشي وكان همو شبك رمضان بيأ رمضان النبي بيني بنغو قامت دعاء قبوله لكاتي سفر دا لسفر الدعاء قبوله لكاتي برا براين دعاء قبوله رجاني جمعة ساعتك كيش بنك كيش خو دعاء قبولا، لو كاتان دبر كان دعاء قبولا، وبعد زني جاوبى رولق بلبي، دزبرز كيتوا الاخوة باريتو بنية كى خالصوى، اوجى مكسبه مطعمة حلال بيت، يعني كسى كى حرام خور نبي، كسى حرام خور بيت، زحمة دعاء قبول بيت، يعني كسابتكات بحاكيتوا ابوي خواجى دعاء قبول كات، اوجى جوناهو توانت كه ابو جروها هي جوناهو توان رصق كى زور الندزد دا. بويا انسان توباب كاكا گناحو تاوانها وي خويا جورا رحمي بيپ كا دعاش كا حديث قدسي حديث مرفوع چيه حديث قدسي بركارم اوي كا لاخوا وي حديث مرفوع اوي كا لا بيغمبر عمر الله عليه وسلم دالي بدين خير أكيد الإمام لنا نواجه غلط كبير دش زد يسهو يبرد. هذا م مكان شزدابو بند باله. تيجي تشويه نبكيه. آية لسرداب نهي لك لا أجراء كامل لسرداب ما خاوي. أن تبديع وتحذير شيء تحذير يعني ورياكنويم مسلمان مسلمان وريابن لفلان كتب وريابن لفلان شخص كا بخلق دجيني اول تحذير كلمه تبجي عوي كتب الله اوكسه بدعه شيو وتسرس الدنيا اياه تنها اهلي السلفي مسلمان. مسلمان براك. مسلمان مو. برا يك الدنيا هم مسلمان خوا خير دوسه لا ولا هم مسلمان بركه هم مسلمان برا يك او برا يك ترين الله السلفي مولا خلافات حزبياتيني والله أهست سجل لك من هي نسيون تومار ما فلان سلفي فلان تومار كردو فلنسلاف في فلنسلافيني. سلفات حزبياتيني برأنا نا تومار كنا ونهايو دروس كردو نو نا مقرراتو الشانو فولو لقونا زلم كي أوش ثانين يكاكة. سلفي أنا يكاكة جان تو أو دين أو ديناء بوش يوازى دين داريتي بك كبي عمر صاصن كردو يتي الصحبة كردو أنا. شتي زيادة قبول مك. أو دعتوا لهار شو إني كي خالتي هار جيجاية كي جي جي جي جي نج والله ديك هكا أوينه هار بيطلع مني على مع مصايد سلفي ونبو تسلفي. یا بهترن می‌دمیم سلفی چی تیکا کردیم سلفی اویکاتو دین داریت که خواب تنها بپرسته تنها شوی نسونتی پیامبری خواه کوعلی صلی الله علیه و سلم کتو سلفی این لسر بایزی او اندروی اوی برگم نه قول اه ها کمال و جلوپی کی داریکلا و تایبته بتو تمزیم چی تایبته ی إن كنتم لا تعلمون